أمري ويسر لي أمري وحلوك تتمل لساني خلق أبي سبحانك لا علمنا ما علمتنا إلي إهدانا لهذا وما كنا لنهتدي بأهدان الله ربنا لا تزعوا ربنا لنا ولا قلوبنا إنك لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساء. ربنا لا تجعلنا في سنت القم الظالمين ونجنا برحمتك من القم الكافرين ربنا افرارنا صبرا وتوفنا وسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسقنا عيبا ينفعنا واسنعيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهل أسم الله وأمليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجم نعم فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من من, قبول من تحمل عادة وإن دفع تتكلمنا عن الحيض والحيض الأصل فيه أصل في أحكامه قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن نفاتوهن من حيث أمركم الله وكذلك قوله وسيتكلم طبعا سيتلحق بالحيض سيتكلم عن, عن النفس ومن الآيات التي تشير إلى النباس قال الله تبارك وتعالى فجاء المخاض إلى جذع النخلة قال تالتني من قبل هذا وكنت نسيا من سيا قالوا تعالى وحمله له ثلاثون شهر قالوا تبارك وتعالى فلما أثقلت دعو الله ربهما لئنا تتناصر حلا نكون من الشكل وقول الله تبارك وتعالى يا يوحنا بي اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن واحصلن عدته وقول الله تبارك وتعالى المطلقات وقوله تبارك وتعالى ولا <أواللأي> يسمى من نسائكم انقتربتن في عدتهن لراجل زوج ولا لم يحض، هو لا تلهار اجرهن الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان <أوالنفع> قالت عايشة... إن فاطمة من تابي حبيش سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يدوم عليها قال إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فترك الصلاة فإذا كان الآخر فاقتسي حديث أخرجه أبو داود عن نساء كذلك حديث أسماء عند أبي داود قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ولتجلس في مقنة فإذا عرعت الصفرة على تلماء فلتقتسي ثم امرها ان تقتصر بعد ذلك بالظهر والعصر وسن واحده وتخلي هنا وتقصر المغرب والشاء وسن واحده وتقتصر الصبح وسن واحده كذلك حديثه حمله بنت ت حمله تيم عند الخامسه اذا النساء اصححه الترمذي وحسنه البخاري قالت كنت احيض وحيضه كثيرة شديدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أنا أعط لك الكرصفة قالت هو أكثر من ذلك قالت تخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قالت في قالت إنما يسج ثج قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيطي ستة أيام أو سبعة ثم أقتسلي وصلي أربعة وعشرين أربعة وعشرين, وعشرين. ثم فعلي. كما ثم في كل شيء كما تحيض النساء كما قال صلى الله عليه وسلم هم أنرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل وأن تقتسل للصبح غسل واحد و ذلك وقال إن ذلك قال إن ذلك أحب الأمرين إليه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنه عند الشخين. قالت إن أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيبها. فقال قال لها ترك الصلاة قدر الأيام. التي كنت تحيضين ذنما اقتسل وفي رواية البخاري وتوضعي لكل صلاة وأخرجها غيره وفي رواية الشيخين وكانت تقتسل لكل صلاة وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت شكت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقالت إن امراه مستحاضة لا أطرع فأدعو الصلاة قال لا إن إنما ذلك عرق ولكن إذا أقبلت حياتك في فدعي الصلاة فإذا أدبعت فاقتسري أصلي حديث متفقر عليه وفي رواية عند أحمد دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيطين، وفي رواية لما اقتسلي وصلي ولو قطره الدم على الحصير وكما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك حديثه عائشة عند احمد قالت إن أمن حبيبة كانت استحاض فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أنا رأها أن تجلس قدر أقرئها ثم تختسل إنما تختسل اذن نثقت المتق... التجليس قد امرها أقراها... وتجمع الله رايني واحد بين, بين الله وبين بصير وبين شايني بيوصل متقت السر ام السلمة رضي الله عنها عند الخمسة الا الترمي. قالت إن رأت كانت تهرع قدما، فأمرتني على سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم السفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تجلس قدر الأيام والليالي التي كانت تحيد، وقدر من، وقدر ذلك من الشهر، لما تقتسي والتستذهر والتصدي. وحديث زينب بنت جحشن قالت إنها شكت الاستحاءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجلس قدر أقرعها وأن تجمع بين أظهرين بأسلن وبين أشاعين بأسلن تقتثل للصبح الحديث خرجه أحمد وحديث عمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن عنده آه. عند الشيخ ناثر العايش قال اسماء بارو النشائي يقضينا الصلاة ولا يقضينا الصوم قالت كنا كان يصيبنا ذلك فنمر بقضايا الصوم ولا نمر بقضايا الصلاة قال كنا, كنا كان يصيبنا ذلك فنمر بقضايا الصوم ولا نمر بقضايا الصلاة حديث متفق عليه وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من اختابت بعد طهرها إن ذلك عرق إنما ذلك عرق أو روق و. حديث ثابت عن أبيه عن جده عند أحمد كذلك من حديث أم من حديث أم شلم وحديث وكلمته عند البخاري في تاريخه قال سألت عائشة ما عكيمة لا عكيمة قال أن أنه حد بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعات شئ من الحاضي وضع عليها وضع على شئ من الحاضي وضع عليها فرشح الشئ زميل بشور وحديث مشروق من اشتع عند احمد وعيره قال ثلاث عائشة ما يحل لقشل من راته اذا كانت حيضا قالت كل شيء الا الفرج حديث الحزام من عند احمد قال ثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لقشل من راته قال ما هو قد ازال عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كنت أشرب وأنا حائط فأناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه فيه على مكاني فيه مكاني اللي عليه فيه وكنت أتعرق لقاء العونه لما أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه وعالم وضيلي كنت أضعه في حديث حديثه عيشة رضي الله وانا عند مسلم عليه قابت كنت أكون حائضا في أمره من الله صلى الله عليه وسلم فأضعه له الخمرى في المسجد حديث المسلمة رضي الله وانا قابت كان عند بعض أصحاب السنن عز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر احدانا وهي حائط ويضع رأسه في حجرها في أقراء وهي حائط ويتناوله الخمرة المسجد وهو حائط حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون معتقما في المسيح في يناويه في يناويله ونا وله راسه وهي حائ قاته وهي حايد فتمشية له راسه وحديث جل الله من السعد رضي الله عنه عند أبي داو قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحايد فقال واكلها حديثه اكرمته عند أبي داود أن حمله من تجحشين وكانت تحت طلحة بن عبيد الله كان زوجها يباشرها وهي مستحاض كان زوجها يأتيها يجامعها وهي مستحاض وحديثه أكرمه كذلك. عند أبي داود أن أمها حبيبته وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف كان يغشىها عبد الرحمن بن عوف وهي مستحاض حديث عايز رضي الله عنها عند مالك قالت لا يغش الرجل زوجه ويوم ويوم مستحاض و. حديث أم عطية رضي الله عنها عند البخاري وابي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كنا لا نعد قدرته السفرة بعد الطهرشة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهرشة وحديث حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال كانت اليهود لا تؤكل الحائط فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عن ذلك فنزل قول الله تبارك وتعالى سألوناك عن ما حين تقل هو أذن فعتزر النساء فلا تقربوا مننا حتى يطهر فإلى تطهرنا لا تؤمن من الله فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كل شيء إلا النكاح صنعوا كل شيء إلا النكاح حديث وعائشة رضي الله عنه عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرني فأتزر وأنا حائط ثم يباشرني حديث بن عباسة رضي الله عنه عند الخمس وصحاحه الحاكم وابن القطان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يأتي مراته هو يحاول صدقوا بدينار أو نصف دينار. حديثه بسعيد الخدري ياضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن أليست إحداكن أليست شهادة إحداكن بنص شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال بذلك نقصان دين عقلكن قال ثم قال أليست إهداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصف قلنا بلى قال بذلك نقصان دين كن ديني أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة عند الشيخين قالت حط بسرفة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج قال لا تطو في البيت حتى تطهر وحديث معالي رضي الله عنه عند أبي داور قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لي, لي من مراته قال قال ما فوق الإزار ومن الأحاديث الوالدة في حكم النفاس حديث أم السلمة رضي الله عنها قالت كانت المفثاء تشيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي بالورس من الكلف حديث اخرجه الاربعه وكذلك حديث ام سلمة عند ابي داود قالت كان النساء على عات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدنا كان في نفثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي 40 يوما و ولم يؤمرنا ولم يُمرنا ولم يكننا يُمرنا بقضايا صلاة النفس، وكما قال رضي الله عنها من رو حديث أنس عند البيهقي وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قالت إذا رأت الحامل الدم لم تصلي وايرها من لا حادث؟ قال الحيض دم كصفرتين أو كدرتين خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإندفع نعم الحيض دم ااا مجمع على أنه دم كصفرتين أو كدرتين سواء كان دم أسود أو دم قانيا أحمر أو كدرة أو صورة عند الإمام مالك. مدد من الأسود في الأخلاء لأنه يكون حيض، والحوض الحقيقة في حسب تجربة الطب الحديث ذو خصائص، الحيض يكون أسود كالمحترق، ويكون أحمر، يكون مائل الكدرة يكون مائل للصفرة، يكون مخاطية ويكون كريهة الرائحة. ولا يتجلط لا يتجلط ويتكون من قريات الدم الحمراء وقعيات الدم الحبراء على البضعة وقطع من الغشاء غشاء الرحم بينما بينما دم الاستحاضة وهو لا يتيه إلا من الرحم طبعاً لهو الحب بينما دم الاستحاضة يكونه الغالب أحمر ويتجلط وليس له رائحه يتكون من كريات البيضاء وكريات حمراء فقط ليس فيه قطع من غشاء الرحيم ويخرج امامي من الفرج وامام من المهبل وايما من طرفي ريح من داخله وليس متاد طبعا و بالنسبة لي إذا بالنسبة لي ال الكدرة اختلف العلماء في اعتبارهما من الحيض فذهب طائفه من العلماء وهو مذهب الشافعي و وبأبي حنيفة وجماعة من العلماء. ذهبوا هو أن ان اا الصوره والقدره او اياك او هرواء اذا كانت الصوره القدره في زمن الامكان اي في زمن الحيض تكون حيضه واذا لم تكن في زمن الحيض هل ان تكون الصوره القدره في زمن الحيض فلا تكون حيضه وذهب ذاود داود اللاعري وأبو يوسف وجماعا من الزمان إلى أن الكدرة والصفرة إذا أتيا بعد الدم عقب الدم فإنهما من الحيض وإذا لم أتي بعد الدم فإنهما ليسا من الحيض في شد ومذهب مالك في المدونه ان والكدرة والكدره من الحيض سواء اتى في زمن الحيض او في غير زمنه مع الدم او استقلال ومذهب مذهب ابن حزم الظاهر وجماع مدرنا ان الكدره والصفرة ليست مطلقا من الحيض وانما هما من رطوبات الفاضل والصحيح هو مذهب الذين قالوا بأنهما إذا أتيا الكدرة والسورة إذا بعد الدم كانتها من الحياة وإذا لم تأتيها بعد الدم ليست تعمل الحياة هذا هو أصحى المذهب وعليه الأدلة عليه حديثه ومسلمته حديث عائشة نعم الحالم ضامن كصفاتين أوقدراتين خرج بنفسه من من عادة نعم خرج بنفسه من من أنه لا أن يكون خارجا من نفسه وأن يكون من قبل وأن يكون من قبل من تحمل عادة مم. نعم وهي وينتحمل عادة واندفعت وإن إن دفعة واحدة ولو كان دفعة واحدة معناها ولو كان صب واحد وهذا هو مذهب مالك وهو مذهب ابن حسن مالك ابن حزم أن الحيضة لا حد لأقلهم وأن أكثره على مذهب ابن حزم 17 يوما وهي رواية عن مالك والرواية الثانية عن مالك أن أكثره 15 يوما وقال الشافعي وأحمد أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وقال أبو حنيفه أقل الحيض هلها سألات وأكثره عشرة وقال مكحول أكثر الحيض سبعة أيام نعم أصحى المذاب ومذاب معزمه مالك خرج بنفسه من تحمل عادة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع مم. وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر وعنها أكثر الحيضي نصف شهري كما قلنا على الصحيح ماذيب مالك وفي رواية, رواية وافق فيها ابن عزمين في هذه الرواية وافق الشافعي وعحمد في في أكثر الحيضي وفي الرواية الثانية وافق ابن عزمين في أكثر الحيضي وهو أنه 17 يوما وكأقل الطهري أقل الطهري كذلك عند مالك خمسة عشر يوما في المشور عنه وقيل خمسة أيام وقيل ثمانية أيام وقيل عشرة أيام وأقل الطهر عند أحمد بن حنبل ثلاثة عشر يوما وأقل الطهر عند أقل الطهر عند الشافعي كذلك خمسة عشر يوم وأقل الطهري عند ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وهي رواع عن أحمد لا حد له وأما أكثر الطهري فمجمع على أنه لا حد له نعم والصحيح هو مذهب الشيخ الإسلام وابن حزم والرواع عن أحمد أنه أقل الطهري لا حد له أقل الطهري لا حد له, لا حد له. وأكروا أكسروا بالإجماع إلى حدٍّ له. نعم نعم وأكسروا لمن اعتادت النصف شهرين كأقل الطهر ولمن اعتادت استظهارا ولمن اعتادت استظهارا لمعتادة المرأة المعتادة, المعتادة عند مالك التي علمت عادتها بأن جاءها الحيض ولو مغرة فعلمت القدر الذي استمر عليها فيه استمر عليها الحيض فيه من من الوقت هذه حيضها بعادتها ويستمر الدم تظهر ثلاثة أيام استمر الدم تظهر ثلاثة أيام والاستغبار حجة مالك فيه هو بعض الآثار لوالدة الصحاب وأما القائم الآخرون فلا يستظهرون ليس عندهم الاستطاعة كالشافعي وبيحنيفته وأحمد لا يستظهرون فإذا عند عندهم أن المعتادة تعتبر عادتها نعم اقل من على أكثر, عادتها ما, على أكثر عادتها ما لم تجاوز ما لم تجاوز ما لم تجاوز اكثر الدم ما لم تجاوز ما, ما لم تجاوز اكثر الدم بالضبط بالضبط اكثر من الحي. ليها اذا كانت عادتها 15 يوما لا تستظهر شيئا واذا كانت عادتها 14 او يوم يوم واحد عادتها يوم او أكاد تعبدها إثناعشر يوما تستظهروا ثلاثة أيام وهكذا. عدد وسيلة أيام. أيام. تسعة تسعة يعني. تسعة. نعم. نعم. استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز. شو إحنا هنقول؟ ولمعتادة. استظهارا. كيف أعرف ثلاثة أيام؟ هي غير مذكورة في. ليست مذكورة لا قلت لها كأنا فقط هي ليست مذكورة. كيف أفهم مصيحة؟ لا, لا تفهم إيدام الشرح لا تفهم إيدام الشرح لا يمكن أن تفهمه نعم. للمعتادتين استهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزها. ثم هي طاهرة. من هي طاهرة؟ كذلك. خمسة عشر يوما فهي طاهرة حكمها حكم الطاهر ولو غد الدم جارية عليه نعم ثم هي طاهرة ولحامل بعد ثلاثة أشهر من نصف ونحو ولحامل بعد ثلاثة أشهر من نصف ونحو الحامل بعد ثلاثة الحامل الحامل اختلف فيها عند الإمام مالك ورواه عن الشافعي أنها تحيط ورواية أحمد وابن حنيفة وشمال العلماء أن لا تحيض وهو الصحيح لأن الحديث صحيح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصبة أوط أوطاس قال لا تغطأ حامل حتى تضع ولا, ولا ولا ولا حائل حتى تحيض ولو كانت حيض لو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما كان لما كان الحيض علامة على ضرائب الرحم له ماذا هو صحيح ماذا بجمر هو صحيح الملك والشعب في هذه القضية ضعيف ووإيش هدروا الطبيب الطبيب يقول إنه يستحيل حاملو يستحيلو حيض حامل الحامل لا تحيض لأن الرحيم لأن الرحيم لأن الرحيم مشهور بولد لا تحيض لا و... وذا... وإذا يعني جاء الدم جاء الدم فهو دم خفثان فهو استحاضة ألي صحيح؟ يعني تصوم وتصلي؟ إيه نعم. تطوع هذا هو الصحيح هذا هو صحيح. قال هنا هو من في القضية، والمشاعرين بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه. النصف ونحو، النصف ونحو, ونحو معناها أن الحامل إذا كانت في الشهر بداية الشهر الرابع جاء الدم إذا استمر عليها فإنها تجلس نصف شهر إلى عشرين يوما. فإذا أتمت عشرين يوما يكون ما بعد ذلك استحاض، نعم. نصفه نحول. نحول يا خديجة. هذا ما يفهم إذا بالشهور. نعم. نعم. وفي ستين فأكثر عشرون يوما ولا هو. وفي ستين فأكثر عشرون يوما إذا جاء الحام جاء الدم بعد أن اكملت وفي وفي ستين فأكثر. في أكثر. ما لا. ما لا إذا كان في شهر تاس في فجاءها الدم في الثمرة عليها تجلس 20 يوما ونحوها ونحوها يوماً. 30 يوما يوما فإذا تاد الدم على 30 يوما فهي مستحاض نعم. نعم وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كما في قولان أيوة وما قبل الثلاثة ما قبل الثلاثة أشهر حكمه؟ قيل يجعلك حكم, يجعلك حكم المعتادة وقيل يجعلك حكم المعتادة أي في ستة لا ل لقبل الثلاث لقبل الثلاثة, لقبل الثلاثة. قيل يجعل حكمه كحكم الثلاثة وبالتالي تجلس سو خمسة عشرين يوما وقيل يجعل حكمه حكم المعتادة في التظاهرة فقط وما قبل الثلاثة ما قبل الثلاثة شو والثاني. الأول والثاني نعم الأول والثاني يعني الأول والثاني الأول والثاني والثالث كما بعدها كما بعدها فتكون والرابع والخامس أيوة الرابع والخامس فقط، نعم. فتجلسوا عشرين يوم، متادة. وكل اعتاده فتت فتستغفر فقط، نعم. لكن هذه كما بعدا ما يدخل في السادس والسابع لا لا لا كما قبل الثلاث لا لا لا لا كمان, كمان لا لا. لا ك... لا لا. كما بعدها فقط بالنسبة للرابع والخامس، يعني إذا قلنا والكما بعدها اللي يقولوا النصف ونحن، النصف ونحن إلى غاية عشرين يوم. النصفه إلى غاية عشرين يوم. لا يعني آخر شهر خامس. لا هي إذا هي الحامل الشهر الأول أو الشهر الثاني على قول أنها كالمعتادة فتنظر عادتها وتستظهر عليها ثلاثة أيام. وعلى القول الآخر أنها مثل التي بلغت ثلاثة أشهر. وانتهى هل التي بالأطراف عشر تفصيل يقول في ثلاثة ساعات نعم نعم نعم أيوة نعم ما بعدها نعم. نعم ثم قال نعم. قولان قولاً طبعاً فيها قولاً وإن تقطعهون لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وإن تقطع الطهرو لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها إذا تقطع الطهرو تولف القيام الدم على تفصيلها على تفصيلها معناها بالنسبة لي مبتدا والنسبتي المعتادة والنسبتي الشامل تولف القيام الدم أيوة هم أي يوم مستحارة إذا تمت بعد الترقيق مثلا هي معتادة نأخذ مثال هي مبتدا ااا والدم يظل يستمر عليها تقريبا 15 عشر يوما وفي رواية أنها تنور عادات تمر عادات عادات نسائية لكن على قول أن الدم أنها تعتبر حائضة ما لم تجاعد 15 يوما ستتلفق جاء الدم خمسة أيام من قطعنا يومي جاء خمسة أيام نضيفها إلى 5 إلى 5 جاء خمسة أخرى نضيفها إلى 5 إلى 5 فتصبح عندنا 15 يوما ما بعدها دم السحاط أحيانا بالنسبة للمتدد بالنسبة مثلا كانت مرعة أعادة 7 أيام جاء الدم أيام يومي لما رجع عليها ثلاثة أيام سنلفيق نضيفها إلى ثلاثة إلى أربعة السابق فتتم عادتها فإذا تمر الدم تستغرف ثلاثة أيام لما بعد ذلك استحاض فإذا كانت حاملا كذلك تلفيق 20 يوما في الش ما بعد الشهر الثالث وتلفيق ثلاثين يوما في الشهر الثالث فعال راكع ولو تجاوزت خمسة عشر يوم هي لا, لا التلفيق لأيام الدم فقط معناها إذا كانت امتدأ فإنها تلفق أيام الدم إلى أن, أن تبلغ أيام الدم خمسة عشر يوم بعد ذلك مستحابة وإذا كانت صاحبة صاحبة عادة تلفق أيام الدم إلى أن تبلغ قدر عادتها سبعة كانت أو عشرة أو ثلاثة أو خمسة فما تستظهر فما تستظهر بثلاث أيام وهي بعد ذلك مستحاضة وإذا كانت حاملة في الشهر نهاية الشهر الثالث تلفق أيام الدم فقط إلى أن تكمل تبلغ أيام الدم فقط اثنتين يوما راضي النظر عن أيام الله ثم هي بعد ذلك مستحاضة وإذا كانت في الشهر السادس على تلفق إلى أن تبلغ أيام الدم ثلاثين يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة لعبت ب الدم لعبت ب أيام ل أيام الطهر ل وكل من قطع عن الدم تقتسل وهي طاهرة تصلي وتفعل ما تفعله الطاهر أينها هذه عندما تصلح عندما, عندما تصرف وال والأيام التي تتخلى الأيام المتخللة كل من قطع عنها الدم تقتسل وما دام طاهرة فحكمها حكم الطاهر لا يعود إلى الدم مرة أخرى نعم هاي. اذا نعم نعم وان تقطعت لهم لفقط ايام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضه اه لما هي مستحاضه آه. نعم وتغتسل كلما قطع الدم وتصوم وتصلي وتطع نعم كلما قطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطع نعم, نعم. والمميز بعد طهر تم حيض والمميز بعد طهر ثم حيض إذن اذا إذا ما اجت يستمر عليه الدم هي الان عادتها 7 ايام واستمرت 3 ايام واستمر الدم جسدنا بانه استحاضه لكن متى نتحول الى حيض مره اخرى عندما تميز تتحول الى حيض مره اخرى عندما تميز اي تغير لون الدم أو ريحه او كثافته تغير لون الدم اتغير اللون او الريحه او الكثافه فاذا تغير اللون او الريحه او الكثافه فقد أصبحت حائضا وتذهب على عادتها ثم تعود للطهر مرة أخرى ولو غل الدم عليها طيلة الدهر معناها أنها تنتقل إلى الحيض بالتميز وتنتقل إلى الطهر بقدر العادة مع الاستوهار واضح وهكذا والمميز بعد طهر تمّى بعد طهر تمّى طبع. هذا طبعا حله ان يكون التمييز بعد أن تم الطهر لأن أقل الطهر عند مالك 15 يوما في المذاهب عنه ولكن في رواية 5 يام في رواية 8 أيام في رواية عشر أيام المذاهب أن الطهرها لا حد لي كما رأينا نعم. وعند الإمام الشافعي أنها أن العبرة بالتمييز في كل ذلك إلا إذا تعذر تنتقل إلى العادة، وعنده الإمام أحمد أنها إذا تميز تنتقل إلى العادة وإذا نسيت عادتها أو كانت مفسدة تنظر إلى عادتي نسائها. نعم. نعم. والمميز بعد طهرين تم حيض نعم. ولا يستظهر على الأصح. أو لا تستظهر. ولا تستظهر. على الصحر على الصحر معناه إذا كانت مستحابة ورجعت الحيض مرة أخرى ها مجزت بالتميز سترجع حائضا فإذا رجعت حائضا تبقى مدة الحيض فقط مدة عادتها ولا تستظهر عليه على الصحر وعلى القول الآخر أنها تستظهر لأن هي مواظبة معها إيه نعم على القول الصدمة إيه نعم نعم <تصفحة> والمميز بعد طهورين تماحينون ولا تستظهر على الأصح نعم لما على غير الأصح تستظهر نعم والطهر بجفوف أو قصة الطهر يكون بماذا علامة الطهور أن يجف المحل نهائيا من البرد من برد الحيط نعم أو قصة وهي الماء الأبيض نعم نعم وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار. وهي أبلغ لمعتادتها إذا كانت المرأة تعتاد أن تأتيها القصّة البيضاء فأبلغ وأحبط في الطهر وأجزم فيه، وبالتالي تنتظرها لآخر وقت المختار. إذا حان الوقت المختار إذا حل آخر وقت المختار ولم تجد القصّة البيضاء تقتصر نعم وفي المبتداء تردد. وفي المبتداء تردد. في يوم مُستدَئِّة بالنسبة إلى هل تنتظر آخر المختا آخر المختاري أم لا؟ لأنها هي مستدَئَّة لا تعرف لأنها لا لأن ليست لها عاد تختلف عن المعتادين. المعتاد إذا كانت اعتاد القصة البيضاء تنتظرها من المستدَئِّة فتختلف عنها. فعلى قول إنها تنتظرها لأن القصة البيضاء في النساء وعلى قول الثاني أنها تنتظرها لأنها ليست معتادة. نعم. أو أو الجفوف تتحمل يعني بال بالقصة أو شيء هو وجوه يعرف يعرفه يعرف يعرفه بجفوف المحلي وبالقصة لكن القصة أبلاء بالنسبة لمعتادتها تنتظره لاخر وقت الوقت المختار في المبتدا فيها خلاف قول على أنها تنتظره على آخر الوقت المختار لأن القصة هي الغالب عند عند النساء والقول الآخر أنها تنتظره لأنها ليست معتادة لأنها ليست معتادة إنما يبتدى و إذا عادة هذا ابن سعد هذا تشاوتنا عرفت أن عادة القصص لا تنتهب. يعني, يعني. نعم وكيف هو أن يجف المحل من داخل لا من الرطوبة لأن المحل لا يجف من الرطوبة تعرفه, تعرفه. هي هي هي تشعر, هي تشعر في تشعر به أو تعمل شيء نعم. هي, هي, هي تطلع عليه طلع عليه وتشعر به عندها شعور به وعندها نظر إليه نعم. تعمل شيء ولا لا تعمل تعمق أو أقل إيه نعم نعم نعم بيه تتأكد وتتأكد نعم نعم وفي المبتداة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر ذل عند النوم والصبح نعم وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر لتعليم لتعليم مثلا هل يجب عليها الصوم هذا ليس عليها وليس من من الصحابيات وللتابيعات وعائشة سمعت أن بعض الصحابيات و بعض التابعيات كنا يأخذون المصابيح انظرنا قبل الفجر فأنكر ذلك عليهن وبالتالي ليس عليها النور قبل الفجر وانما عليها النور عند النوم بتعليمها اللي وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء وعند الصبح وجبت عليها صلاة فقط نعم. نعم. إذا نظرت عند النوم أو القصة مثلاً. يعني وجب عليها صلاة المغرب والعشاء طبعا تماماً جب وعند الصبح بعد الصبح نعم الحديث العيد الناصر إذا رأت المرأة الحديث وإذا رأت المرأة طهرة طهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها صلاة الص والعصر الصبح وجب عليها صلاة المغرب البيش اذا طهرت انقهرت فيطهرت قبل طهرت المغرب, المغرب. <تصفيق> <م> وجب عليها صلاه <صارت> الظهر العصر ثم <أي> شرعتين <مش> وقت <بغرب>. واذا طهرت قبل الفجر وجب عليها طهرت بعد الصبح لا طهرت بعد الصبح يجب عليها صلاه الصبح فقط لو يعني بعد, الصبح. بعد الصبح بعد بعد طلوع الفجر لكن بعد بعد بعد خروج الوقت لا يجب عليها شيء لا يجب, يجب شيء جاءها الظهر بعد طلوع الشمس لا يجب عليها شيء بعد لا الشمس لا يجب عليها صلاه الصبح لا لا, لا. واذا طهرت طهرت يعني بعد العشاء يجب عليها المغرب من باب قبل المغرب يجب عليها العصر الظهر والعصر نعم نعم وين قبل ذلك نعم لأن المسألة نعم، و... نعم. بل عند النوم الصحو، نعم. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. الحيض يمنع صحة الصلاة والصوم ويمنع وجبة. ولكن الصوم يقضي دون الصلاة. نعم. وطلاق. وطلاق. كذلك يمنع يمنع الطلاق. يحرم يحرم على على زوجين يطلق زوجته وهي حائط. ويحرم عليه يطلقها في طهر مسائي. نعم. وبدأ عدة ووضع فرجين أو تحت إزارين ولو بعد نرقاء وتيمم وبدأ عدة كذلك يحرم يمنع كذلك بدء عدة معناها الحيضة التي طلقت فيه المرأة لا يحسب لها من عدةها ولا يطول عليها الأد. لا يحسبون من عدةها و... وبدأ عدة وذنها مم. وبدأ عدة ووطأ فرجين ووضع فرجين ويحرم بالإجماء على ال الزوج أن يضع مراعاته في الفرجي وهي كانت حائضة. نعم. أو تحت الإزاري. أو تحت الإزاري كذلك عند عند مالك والشافعي وشافعي وأبي حنيفة وخالف أحمد وداود الظاهر الحديث عموما قال ويجوز له أن يستمتع بها ما دون الفرج. وهو الصحيح والنص الصحيح لدي عليه الأحاديث قوي. نعم. كما أن الواقي الحائضي مذنب بالاتفاق، ولكن عليك الثراء على الصحيح. أه تتراوح ما بين اثقل قدرتين ودينار ونصف دينار وهو دينار، وهو ومذهب الشافع وأحمد نعم. سواء كان عمدا أو جهل. سواء كان عمد أو جهل، جهل لا يضرب به في هذا الحال. نعم. وإذا لم يكن هو عالما يعني. لم يكن لم يكن هو عالما كان أيه أيه لا لا إذن عليه لا إذن عليه كان لا, لا, لا كان لا شيء لا شيء لا. كان جاهلا بحيضها نعم هي وهي لا. ما ما يعني شاهيله كذلك تقول هي, هي. او شيء ايام هذا لا, لا شيء عليه لا لا, لا, لا, لا, لا إذن عليه اسم على الاكبر نعم, نعم. أو ووضع او تحت اجال ولو بعدنا وتيمم. تحت إزار طبعا المقصود به ما بين الركبة والسرة أما ما فوق السرة وما تحت الركبة بالإجماع لا. حلال نعم, نعم. وما فوق الإزار كذلك في أحي ولو بعدنا قائم وتيموم ولو بعدنا قائم وتيموم ولو كان هذا بعد نقائها من دم الحيض وتيمومها وتيمومها معناها لا يجيب عليها لا لا يجوز لها أن يطاع الحيض إلا إلا قتل بعد الظهر وهذا على مذهب، على مذهب، ولكن جمهور العلماء، شمور العلماء على أنها إذا طهرت من الحيض وقت ثلاثة أو تاممت وغسلت فرجها جاز له أن يطهر، ولهذا الطائفة من العلماء وإلى إذا كان شبقا شديد الشبق شبقا أنه يجوز له توضعت أن يطهر قبل أن تختصر، ولهذا داوود الله جماعه من العلماء إلى أنها إذا غسلت فرشها ولو لم تقتسل ولو تتوضا انه أنه أطعوها وذهب مالك في هذه الرواية إلى المنع. إلى المنع إلى الحرمة قال أنه لا يجوز له أن يطعها إلا إذا اقتسلت بعد أن تطهر من الحيض. والصحيح هو منها بالشمور وهو أنها إذا, إذا طهرت ومنها الشافعي يوحمل أنها إذا طهرت واقتسلت أو تلمت واغتسلت فرجها جاز له أن يطاعها قال أبو حنيفة إذا انقطع الدم في أكثر الحيض عشر أيام يجوز له أن يطاعه قبل الاقتسالي قبل التامه وإذا لم ينقطع عنها وينقطع قبل أكثر الحيض فإنه لا يجوز له أن يطاعه لا يقتسلت أو تاممت أو عليها وقت صلاة لكن الصياع هو من بينهم نعم من المقالب ولو بعد المقالب وتيامه ورفع حدثها ولو حدثها. لا يمنع يمنع, يمنع, يمنع الحيض رفع لو توضعت لا ذلك ولو اختسرت لا وج... ولو جنابها. ودخول مسجدين فلا تعتكف ولا تطوف. ودخول مسجدين فلا تعتكف في ذلك. ومس مصحفي لا قراءة ومس مصحفين كذلك مجمعا اعين الخلافة فيه مث المصحف ورعين الخلافة في القراءة كذلك نعم والنفاس دم خرج للولادة ولو بين ثوأمين والنفاس الدم الخرج للولادة النفاس الدم الخارج للولادة و�던 البلادة و... ولو بنت الثوأمين معناها إذا ولدت الثوأمة الأول وخرج دم بعد الثوائم الأول فإنه دم فإنه دمٍ فاسد لما جاء الثوائم الثاني نعم مم. النفاس دم خرج للولادة ولو بين ثوائمين ووو هذا الخارج قبل الولادة إذا كان قريبا من الولادة من أثناء المخاب يوم يوم هذا يلحق بدم النفاس كذلك يلحق لو يسمى شو س ماذا يسمى هذا يسمى لا لا هذا من خاط هذا الذي يسمى الهادي هادي لا لهادي هذا لا لهادي هذا يختلف لهادي هذا ما هذا ما تجدون الحوامل مطرقة هذه هي لا لا هي رطوبة مختلفة في نقضها لوضعي عدم نقضها له لا لا ها سينكرهم لك نعم احنا ما, ما ذكرنا ونحن <تصفيق> هنا الامطار لم ينكرهم ما ذكر الهادي هو قراء سنذكره نحن ولو, بث... ولو بين ثو أميني وأكثره ستونه وأكثره اللي هو النفيه ستونه عند الإمام مالك وعند الإمام الشابغي وعند جماعه العلماء أكثره أربعين وهو الصحيح والذي لا عليه الدين أربعين يوم أه. وأقله لا حد له عند جمهور العلماء وإذا به الطائفة من العلماء إلى أن له حد فحده أبو حنيفة بخمسة وعشرين يوما وحده بعضهم بدفع الواحد يعني ما بين الدفعاء إلى خمسة عسلين يوم لا هلال حيضات لا هلال حيضات هذا بالنسبة لمن حده والصحيح أنه لا حد له وهو مش العلماء يعني إذا ولدت و... وطهرت تمام ولو في نفس اليوم ولو في نفس اليوم ولو في نفس اليوم عند مالك والشاوري وأحمد وجماهي العلماء وهو الصحيح أما إذا استمروا مع هدهم ف... فالصحيح أن, أن أكثره أربعون يوم. أربعين ليس دماني فاسم أنا معهودة باستحاضة وعلى هذا القول الذي ذكره الشيخ إيه. على قول مالك والشافعي ان أكثره ستون ولكنه قول مبناه طبعا على الوقوع على أنه وقع لبعض النساء استمر عليه الدم. الدم ستين يوم. لكن صحيح هو مذهب مذهب أربعين لأن عليه الأدلة الأمر. عليه لأحادث. نعم نعم يعني أربعين يوم من يوم بعد يوم الولادة ولا بيوم الولادة بيوم <تصفيق> الولادة وتحسب أربعين يوم بعد ذلك فإذا تمت أربعين يوم بعد ذلك يكون استحاضة ولا يكون استحاضة فانتخللهما فني فني فاسان فانتخللهما اللي هو تخللت ستون يوما تخللت ما بين التؤمين فني فاسان وعند الثوم الآثوم الآخر لا بد له أيضاً أن يحسب له أنه نفاس جديد لها تخلدت ستون يوماً التوأمين مثل المرأة ولدت الآن التوأماً ثم جاءت ستون يوماً من الدم وولدت التوأم الثاني فالتوأم الثاني أيضاً تستأنف له مدة نفاس جديدة هذا واقع شيخنا هذا على كلنا التفاوس التوائم قد يقع لكن لا اعرف تحريرا في القضية من ناحية الطبي نعم تخلى لهما فنفاسا وتقطعه وتقطعه وتقطعه وتقطعه وتقطعه ومنعه كالحيض معناها إذا تقطع دم النفاس فنلفقه على ما له كل فد الحيض، وإذا ويمنع عدمو النفاس ما يمنع عدما الحيض، ما يمنع دم ما الحيض، يمنع عدمو النفاس ما يمنع عدما الحيض. انتهى. ووجب وضوء بهذه أيه أيه كرهه. يا أخي زينان. <تصفيق> <تصفيق> ووجب وضوء بهذه الهادي وهو وهو الماء الأبيض الذي تجده الحوامل. عين حاد حادوية. ليس خاصا بمرحلة المخ. لا لا ليس خاصا بلاحظة الطلق. ليس خاصا بلاحظة الطلق. لحظة الطلق الذي يخص بها هو الدم الذي يقمع من نفاس. لأوجد دما في وقت الطلق فهو دم نفاسي. أما بالنسبة للمخاض عموما من بدايته نهايته فالماء تجد ماء أبيض. هذا الماء الأبيض مختلف فيه. بعضهم قال إنه ينقض الوضوء على اعتبار أنه متاد عند الحوام وبعضهم قال إنه لا ينقضه على اعتبار أنه ليس متاد لأن مالك عنده الشرط عنده في نقض الوضوء أن يكون بمتاد من خارج المتاد خارج المتاد من السبيلين واضح فإذا قلنا إنه متاد فهو ناقض كما, كما ذهب إليه هنا وإذا قلنا إنه ليس متاد فهو ليس بناقط، والخرفه، و... والخرفه وهادي مبناه ما هو زموضوء بهادن والألها نفيم. والألها نفيم، عند ابن أنه لا يتوضع منه. أنه لا يعني لا شيء فيه. لا شيء فيه.